الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله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 لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اِذْ سَمِعْتُمُ هُضْنَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ لَوْلَا جَاءَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فإِذْ لَمْ يَأت بِالشّهَدَِ فَأُلَائِكَ عِدَ اللهَّهِهُمكَذِبُ وَلَ لَا فَضل اللهَّهِ عَلَيكُم وَرَحمَتهُ فِي الدُّنْيياَا وَالْآخَِةِ لَمَسَّكُم فيِي مَا أَفَضُّم فِيهِ عَذاابُ عظيم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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ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 اللَّهُ يُزَكّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَأْتِي لُقْنُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا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 إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها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 وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمُ ٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَٰنَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ وَالْ يَسْتَعْف فِيَّذينَ لَا يَجونَ لِكاحًا حتىَا يُغْنِيَهُم اللهَّهُ مِ فَضْلِه والَّذينَ يَبَتَغونَ الْكِتَابَ مَِّا مَلَكَت أَمَانُكُمْ فَكاتِبُهُمْ إن عَِمتُم فِيهِم خَيرًَا وَآتُهُم مَِّ لَِّهِ الَّذ آتَكُمْ وَلَا تُكررِه فَتَياتتِكُب معلَ الْ البِغَِ إن أَرَدَ نَ تَتحَفّونَ لتَبَتَغُوا عَرَضَ الْ الحياتةِ الدُّنْيياَا وَمَي يُكْرِهُ فَإِن اللَّهَ مِنْ بَعْدئِكْرَاهِهِ غَفُور الرَّحيِيم وَلَقَدَ أَن زَلْناَ إِ لَْكُم آياتاتِ مُ بَّنَاتِ وَمَثَلَم مِنََّذينَ خَلَمِ من قَبلَلِكُمْ وَمَوعِضَةً بِالمُتَّقين اللهَّهُ نُور السَّمواتِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُقَدُّ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ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 رِجَالُ اللَّاتِ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ فَضلِ واللَّهُ يَررزُكُ مَْشَاب أُ بِغويِرِ حِساب والَّذينَ كَفَرُ أَعمالهُم كَسَرَابٍ بقعَةٍ يَحسَبُهُ الظَّمآن مَا أَنْ حََّ إذَا جاء اهو لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يرشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها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 فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ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 أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 وَأَقيمُ الصَّلَةَ وَآاتُ الزَّكاتَ وَأَطيع الرَّسُ لَ لعََّكُم تُررحَمُون ل تحسَبًاَّينَ كَفَروا مُجِزينَ فِي الأأَرب وَمَأوهُم النَّار وَلَ بِكْسَ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 تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا والله بكل شيء عليم